يُسَقَّطُونَ هُم مَّن أَفَكَّ قُتِلَ الْفَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ فَسَهُون يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ لُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كانت فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَكَيْفَ مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى فِي وَقَالَ سَأُرِيَكُم مَّن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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِينَ يُوْعَدُونَ عشر كان عشر كيل لفب قولي يسدي دادو وحونا كميري عشر كذي نرسعون أي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم سورة ذارياد وإذ البوكى قول ما سورة ترسيق قرآن كسورة ديه إيسا وحا يكون مقا عبانتا سورة دهوه الرئيّة وداريّات ذروة أيه يكون سورة ذاريّات وصورة مكيّة كان مقا سورة ديه إيسا دقي الرسول عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة أوكم ولا آيادهدوا اللي إذن سورة ذارية ضرب الله فتواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب الله بسم الله عبوين المجعي العسكسدي اللي هي الرحمن نحريس قد نحريسة الرحيم ممتقان هانيد نحريسة قال تعالى خبو حجيري والذاريان دفا إلحا كل أرتي فالحملات الضرورة حمباران كو دارتي وغرا اولش ضرورتو بيي يا اولش بيي انبارسانتاي فالجاريات مراكيبتو دريرتان كو دارتي يسرع فوداي انو بارت بيي كوركو فالمقسيمات ملائكه غيبيسان كو دارتي امران بني ادمكه انما ترعون وحن ليي يبو هايو لا صادق المدخل أول وإن الدين هذا المرنت قيامنا لواقع المطلع أيه سيرار خيسان صورة دوحي قلب العبد سيدار إلى سبحانه وتعالى مر كُلَّارا أيه هو لم يسجد او رب خلل الناس الन्हم اجمعين عما كانوا يعملو فلا ورب ث لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وق الله لاكيدن سلامكم بعد ان تولوا المدير مرسغاسات سوق دارطا إنا لمركمنا دارنا بنانا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد حدث دار دعاء دار إبكو دار ما يزعمه إسمه مركمرنا إسمه كُلار تمرنا أمك كُلار أمك مركو إبكو دارنا أيو walla waxa mahluuqa kamid ah sidoo dabayluhu kale ama daruuruhu kale ama maraakiibto kale wuxuu eedo ku dhaartay leba fayr dadnimba ku jira ay walaan gudraddi ja għadjivina jiste ulljuhijadissien illa ajavudu. Ja ulljuhijadissien illa ajavudu. Ja kamida illa ajama, Ja ulljuhijadissien illa ajavudu. Ja ulljuhijadissien illa ajavudu. Ja ulljuhijadissien illa ajavudu. Ja ulljuhijadissien kale, ajavudu. Ja ulljuhijadissien illa ajavudu. Ja ulljuhijadissien illa ajavudu. Ja ulljuhijadissien bulkina go yinim oo xaban erki roobki waxeema naay bulkina untadi waxeema naaysa basharka noolaysan labada say ku xirantahay sida dayl iyo qoraxda markuu kale ama منافع garaanad ba basharka ugu sugan ayaa ama qudratu ee booqta ku sugana malabadii ku sugan tahay ka أولا إله ماذا إن لسوق أيه سيد والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لوحي إن إله مجي حي يا الله دعنا أما رسولك عليه سلاة وسلام إي الرسالة يا سوى القرآن الحكيم إنك الله من المرسل أما كتابك القرآن كان فلا أقسم بمواقع النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لو تعلمون عظيم، إنه لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ قرآن كسب ديس إلا دارنا يو، نبوذ يرسله إلا دا دارنا يو، وحدينيه إلا سجاليو، قيامه إلا حقيقينا يسدن أكره، Kisaladien uuden, jivalla, kiidin ajaa. Sidano, kala, kiiammari, jivalla, kiidin ajaa. Kinimahallu, lordarin ajaa, fartala, kiinmila, haun. Markamme, اما ارها النقطو اما عفن نقطو وهي مخلوقه ايبه كامله ودي لحسن وخفيفه وتبعث اي الى كايسا وذاريات قبائلها كيا حبك يا عارده يا عارده ادبان اي كايا ان قدارتي وير وان فالحاملات ضروا حمبار اي ان قدارتي يقران خليس يديو فالجاريات دولده يا مراكير صدرت ان قدارتي بيو كوركون يسرا فضي المقسمات الملائكة قيبسة أمرا ثلاثة بني آدم كأي قيبسة الأرزاق والأمضار وغير هذا يا قيبسة واحد إنما واحد تعدون الليبين يبوها أما خيرها النغض أما شرها النغض آخرية يقول هذا واحد قسرا إنما تعدون واحد الليبين يبوها أيها لصادق qo inna dinu isaaba almarin لَوَاقِعٌ la waj'u midla ayyub malaba dayba darti kusoonooyso macana mal kaana waxa lagu dhaaranaya kuwaan mushrikiin deer makka quraanka iyo nabiga siday suuxin khilaafay u أي تقول شيء قاية كيف أبغى كل أرتي ها إني فقال عزم غاي وسماء هرقيبان كل أرتي سما دات الحبك ودوين كوصاحبة سنا ودوين كملا سعراء إبعت كوسن بعت يوحة سكراء أي سما دنا ودوين لا لا حذوها هي أجرام السماوية أي ودوين كسمادكوا يعلم مرا وسماء هرقيبان كل أرتي سمدي ذات الحبق ودعيك إنكم يا أهل مكة مككوا دقنوا لفي قول هذا القيه بات كثبتهم مختلف إستبمر مرصا في شأن القرآن وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقول القرآن سحر وشعر وكهانة ومنهم من يقول النبي كاذب صاحر شاهن شاعر كل شيء يقولون أنهم يحفظون أنهم قرنوا قولك النبان ماليش تاقلة والصمائيضان قلت لأرتك يأتي الحموك والدعينك وصاحبك إنكم لذينك قرآن شاك لفي قوم هذا الدنيه بعد كدس كنتهين مختلف إذ دوام المرأي يفكوا وحلق إليه أنه حق همينكيس نبقي القرآن كل هميو ومسألة القضاء والقدر كتاب المقادير باللغود با إليه حق إباليج إلي فمنا خلاف كرايو كل قوالي ما نو بالقضاء والقدر وفكو حلج إلي إنه قرانك أما النبي كرماي جزا منذك وفيك لج إلي قتلة أرب إباقو دعدي الخراسون الذين وياك الذين هم يجا في غمرة تقولن يجاه اللي موجود ساهونا مني باش كوشي هالمنزل هذا ولا والله ده عابيه علم الان وظل اي اي اسو دارنت ميد واجهل يا دبولنان ميدنا واهلم كل كان لبا دي والله اسو داري يسالونا وحيويدينا ايان ايانا, ما. ايانا يوم الدين افال مرنت قيامه مالنت هذا غورما ينقوم دونت هدي باللوه جوابي يوم مالين بينكم هم قالوا على النار النار كرك يفطنون للعذاب وهو يقول الله بهدونه ذوقوا لدمية تكون عذابك إن هذا عذاب قد كل حجرتان بألا بيكيه قد في الدنيا الدنيا ذا قد يدكو به عذابك فاستعجلونك ودك دكسروا يوفكو وحا لقي إلي عنه حق الرومين تيسا من ذاتك أوفيكا لقي إلي ومسألة الغضاء والغدر حران إيمان بلوقوا قرين كوتلو وه عللعنادي الخراسونت بين لويال وعين هوبين دردرايه وعين هوبين هي كل حنايه ا اورينا ي النبي لو خسنها اي اراد ان سو خسني قريداثي كوشيغايا ان النبي كوشيغان قران كانه وحي با كوشيغان او انل عن ديبكموتن قتل اره ايه داكو دخداي الخراسون بل لو يال الذين خراسون هم ايجا في غمرة دبولن يا جاهل ما گوله يفطرون ساهون بي هل مانسن نفطدي بها المنسيه وهاتين الجاهلين أي المنسيين حسن وهو من عجبي الاخياء انك جاهل وأنك جاهل بأنك الجاهل حدث أذيك الجاهل تاي السال سوق إن الجاهل تاي قد ما تخفتا وإن الجاهل يكد ضالاته و أقولني علمك ستال لغايا با لكن ما الجاهل تاي إن الجاهل تاي مفتا وكسي جاهل تاي أي ممل حدث اسمو ديسا هل نمتي ومنلي بأنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري لا نفتح إلا ما أركو إن هذا محقق إن نفتح إلينا ما بأو قد قلت أصلاب شماله لقد قولنا دقاقات وحوركم قارسين كرا وحكوا فردامين كرا إيا عاقب أدلا يضعي حرف سمنا إلا ما أركو الذين خراسون هم إياك في غمرة جاهل لما قلت أي شاهونا وليس كسي إلا وسيهين قلت أسي يسألون ويدين يكبر استيزئ يا كبر درتي يا مذيبا التي سنايا ايانا قرما أيا يوم الدين إسأوا المريضان وإن الدين لا واقع ولا لا يعيل وقرما إنه ران تدغيفا مسادا ما مسنا الكسوس على وابشة ومالن ك يسألون وحي ويدينا أيام استجدان كبير درتي إيا استخفافا أي فريتي ورقة أبا إيا حق فريت لنا أيام أيا وحي ويدينا أيام أيانا قرما أيا يوم الدين إذا فالمرينتا مالين تيضوحانا إيسان وقال له جوابي فأجيب من قبل الله فقال له جوابي يوما مالين أي يوم الدين فهانا إيا هم قوان قال ذا على النار النار كوركت يفتنون لقوا عذاب أيه ويقالوا لهم حدنا دونو يقول لدمي فقنا تكون عذاب هذا عذاب من من كنتم هانزلتين إذينك بيه دي العذابك تستعجلونك ودك بك سنون إن المتقين طريقة بيها تكتقيني القرآن في ابن رباني قولك دفكي حمال لقبحي دفكي في خناء يوح الله قتلك لي وقوكا فقال تعالى إباو حويري إن المتقين دفكي إسكا إلاليي الكفر والمعاصي بعد تحلي إيه وقاتي بالإيمان وصالح الأعمال اعمال وما هو افسن يا عمل صوبن الليم كفر يا معازيزي الالهي كوا في جنات ترى الغدهت ايي كوسغنيهن وعيون الى البرقنايه ايي كوسغنيهن آخرين ايي قد قادنايا ما برواقد اتابو موسيي خبهم الى الرب بو برواقد موسيي ايي في تقيانو كل بشيق هذا سبب أن يكونوا متنوامعين إنهم متقين كانوا في الدنيا الدنيا تقول هذا وحيكونوا هنجرا قبل ذلك انتان جندا لقينا الآخرة لا إيمان محشنينك وإبوضعها إلى مركز همين أيضا والمتقين فيه وإيمان صوبا في عمل صالحة كدذال أيضا الكفر والمعاسيس كإلى لنا أيضا وحيكونوا درسة الإخلاص إيضا عدنمو أي وحوظ اللي تدركي وصمينا كل كلك يا ربنا أحسانك يسميين معاك ماذا كانوا وحياة هنجرين قليلا إن يرد من الليل هذين هذين هذين هذين ما آد ويرد لا يدعونك وصعد هذين كإير بكسح هنجرين انت سبدا محيق هنجرين وتلفزن بيداو هنجرين فلمامو سلسله وسعودي ما تلاوة القرآن يا وصلات لبذاني كجرا قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورثت القرآن ترثي أصلات وقراءة القرآن حباك أنت سبذا لبذاني كتبيا يرموا كسر حجرا خراب حباك هو مجد لبذا صاع حباك أودا بيزا يا وحباك هو مجدك استغفار كلية أزكى وبل خرابتي القديم هذا، هم اللي يستغفرون إلى هيدا في لاف بريان، حين يبغى سلسلة إلى الأخير، سيد صاحب هذه أفرنا بمنزاي، حين يبغى سلسلة إلى الأخير، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سبحانه، هل من مستغفرين فأغفِل الله وهل من طالب حاجة فأغضِي له، سألوا وخسير جير كان الناس تا ما كان سيرب يغود دغمان اي دو دمي دان كاربنا وبل اصحاب هم لي ياستغفرون اله بيدن بيداف كدلبان وفي أموالهم لقد كان يربي له دغمان وغاتد قد كسر دغمان وفي أموالهم همتوده غوده ودها كو جيرتا حق حب معلوم له مدري لكن ما محسنين سنيه وهي dagaalwa kagar kolka waa nafsooda ku waajibiyeen in ay dadka muhtaajinta maal kooda wax ka siiya wa fi amwalihin xulooda gudahooda haqun baa li saaylik dowrsanaaya lama seegan gacanta oo ga bisay ku sita lagala laa هو wa agabani ma dhisi wa isoonaya dadu xuje gannaayo iska calaad cad yahay sabka horu ku jira inuu waxe la moodaaya wa faramadu yahay ka saankan ka gimin badan wal buxrum kan lehun geeyay ee allo ogayn hadlani kintu isoo kaadaan bay jeebka ugu xidayaan oo iyaga iiman kooda الرسول ابو على علي ان ذلك عقل يارنا كوور قبي عقل موضي فتنه دول دك سوي رغنمودا ايي كو اوغاد كلكا سي كي هو سيجهد جاب خوبو حيا انت يا كامل الاسباب تاع اي جننه اقيم لي بدن كموت ان المتقي ذلك سيلالي في جنات بينكم سغيه داريال غنهور وعيون الىيال بيكم سغيه اخي بينا قال قد قالن ايا ما برواقه اتاهم ربهم فبجدو سيه انهم متقين كانوا في الدنيا الدنيا وهاي كو قبل ذلك اي جنئ من هرتين محسنين كوي بوضع كانوا وهاي اان جيرين على هاين الله فصير هيا قليلا من الليل هذان كملا ما تاكيد للقلة القله اد وير بيهجعون فقية الليل محيقة من جران الصلاة وقراءة القرآن أي كشقين جران وبالاسحار أرورت صلاة الصبح ورطيبنا هم إلى ذا يستغفرون لأن دافتنا يألك بريه جران وفي أموالهم حوله هذا القدوة وحاكو سبنا حق وحسقا أي كترة قالين انشكيب أغجرين للشائل ذلك دور سنائيا وحقه الله صغي إيهو المحروم كلهم جاييي له جيان إذن وحسين وفي الأرض للك القديس وحاكسغا آيات العلاموي واوي وإله كتوسنا هي قدرة أي للك يكسغا بورها وذياشا يدها بضها ضدك دون يد انت بواء الدل واوي معين كتوسنا حجب ديسة ايه أول ديسة علم ديسة ديسة يا حجمه كوسماي وفي الأرض كل خجليز وعكوسا أياتهم تصل يالووي وحيوسي غنيهم للموقنين تكل حقيني سالجاران أو شقتان دوني كبسات الأرضة وفي أنفسكم كن كبري آدم كأنفتي نجده هذا وعكوسا أدلة وووي وقل أفعل أتصرفونا ما ويدانو جايدي، أبوري جنّي مركي لجاهدلو، أوقع دعانا من اللوج صيري، حداد بهيره، أصير دعانتي حين جلو بدل مي، حين جرت عديب أبو بدلن ذي، فحنا الله نخذي، حرام نحتاج الله ينمحص ذي، في ليالي بيرقان لوج جري، مالن إربذنا جري كري لجاسو بحاي، الله نخذي، وأوقع الله ليك هذاي، للي ير الله و ايليما لما ري سو قدر هو انه الاوديس كد قسامه حدث يجي لي بجهرك يلي في اللد يدعاني كاذب يديني عندك كوكبتي اوحك لك درماين ان لا رج كايروي تصوصه اونايسو قدر الهو ويمه شكل قادو اما أما كبرنا ده شيء أما ديج ده شيء أما اللبوب ده شيء فوق ما كل كائن كنفتينا يا حواس المرتان إيانا لشينا إيا الشكل قادوسا مريتني إيا بادي اللوؤوي والله ينتوسينا إزا أودي سنا ينتوسينا إزا حدو حسن علينا يو إيا حدو حضان علينا يو إيا حدو عذورا يو لنا وحينا ينكواعين أنت بادي اللوئي ينتوسينا إزا مينك إسكدر يا وفي أنفسكم نفسي آل كن جوده هذا أيام تصاليا وويم بأقوس فلا تبصرون هو إذا محذر كيني وفي السماء إرك جوديسه وأقوس وغن فزغكم أنتمينا الرب كيا يهوه ما وحى شو عدون الذين يروها يو أويل بايمانا إذا مطر بايمانا يا سائق يا جابها وفي السماء إرك جوديسه وأقوس وغن تسبقكم وحال قوم انيسان او سماد يوم ما واحدو ادد تايدين يوهي لابدوا هو رب السماء سماد رب게 baan ku dhaartay iyo wan ardi dulka rabbigiisa ka inuu warkay leedhin sheegaayo oo in samad arto kii inagu sugayay lahaq mid sugow mislan ma kibuna lamid yahay هدالك أفكا كصوب بحايا وشكي باكا ما يقيم هدالك انكاذي إياهي ما شكي نيسي سيداسو كلا رجبك إنه سمدك إمانيو إيا وحن قيامة إيا بعثك إيا حشر إيا النسر إيا جزاه إيا إقابك إستقونا ساسو كلا نشكي أغوثك نين فهو الرب السماء سمد الرب قلان كل أرثي إياهو الأرض دولك إنهو حليجين شكا يؤدن لحق متسقون مثلما اما صنبون او حقياي انكم اذنك تنضقون هذا الاسان مثل نطقكم وركنوا لم هل خلتاك عديث ضيف ابراهيم امكا مركي قوة اراث سيئلة هي قدرتي سيئة دلة التوحيد هي الربو بيدي اي اركا انقصته من نبوة دي سويسة نبقنا صبر قالي نيسة اندنا ابري عقل الاس فقال عزا من قائل حلقتك مكو يميد استفاة متشويق بالليل قصد النبي إبراهيم أي أنبي الله جعله سينا حلقتك مكو يميد حديث بيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي إساء وركدي مكو يميد مرتدي المكرمين حق إبراهيم بلغة كرامية حق إبواك كراميسنا وملايك بيهايين ملك جبري البواييلا ألفيل باكمله كل كهوان ملائك مكرمين إبراهيم نسوع كرمي هذا باركض دونه إذ جر ورقه أيدخلوا مرتين قل عليه إبراهيم بيجري ديسي أغصان قل حفديسي بيجي مادن فقالوا مركي مادن وأي رادن سلاما ومصدر نسلمك سلامه إبراهيم واقو سلاني أي رادن قال سلام تسقونوا خبر اولسقو وحو سلامي سلام عليكم جمل اسمية يغون او بيش اين سلامين بيشاغن تيسا كقيني بدن فجمل اسمي يا دراكو سلام عليكم كل كفحي بعسنا من ايوك كيني يغو سلاما بيراجن مسلموك سلاما اسمنا سلام عليكم kunkusa ayay dadkii magaalada degnaa ku fedaan iyo ku magalma qaumul munkarun buu yi antum qaumun dadbateehiin al munkaruna lagarani fati magaalada iyo dalka ku noola uga yakiin cidasiyul korka daa adii dad si lugu yaqiinay marti haduu arko wa akalo dhalana gudgoona inuu farisiyo qogansiyo dadii adii ودبدك ولقاله وعلى عدد يغسل اللغوية كان إبراهيم نكو ماذا سيجيره أبوض وإفان أيها اللغو مدعابا مرتوعة كرامة أيها منك أغوه الرأي يوجد قل كاوحوي علي سلام سلام بيجو اقتارينتو سلامني يا سلام فراغ هو اللغوية إبراهيم إلى أهله عدي سيبون اللغوية فجاء ما مبصو داهن وقال له إلي إلي فجاوح ليه بالعجل باللحم عجل جبهة يبكي بليه سمين بورا وفي صورة وجود عين قزم مرنى بعجل حني كسد واحدة كل كحني يسمين لبجد الماء صورة ده وعينات المانى إذا إنه بورنا وسنعتاهي تصنع وعينات المامي في البحر في لا سمين بيالو كريه ولا كلا كلا ولا دبي والله الشيلا والله فورنيا كالك أنه حقوقي من بابا إلا فورنيو تعانك إن تكون نخضوا والله الشيلا إذا قلت يوم بابا نباحين يدكايا سيبهويا الي كالك الصورة وحي النواشي حقه البحر اللي هو حميد وقال الدبيه البحر والله الشيلا والله قرحييي كالك مدة تنين بورها كالك عداد واحد كرامين يجيب نفورا بالله خلا كالكو لا يمتديا الي فقربه ابراهيم الهلبي ودوي الى جن مرشدي بودوي حبونكوا يقولوا قما ماي وانت افرت كونه كمرن عربي تربه قسول لا بو ربي والله اذا دورت الهلبي شيخ ير موسيغا يا شيخان مفسر كا ويو يني مركو للبا ايساو دورن ايو يري اراك حبك اسلوب كلو اسكولادا غمي هنا وفرح سوبتوا أمر أمر كما حنف ملياي وكإلالي يي. بل ما بيدا هو للمال عرضي بالليلة أمر معها وعرضي بالليلة كم معا قلت يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمان سامعا كلك التعظيمي عرب أسلوهم معا بل ما إلا رقتان للملسان سانوا الاستعمالي كنوا موصن بهن مركو لا تأكلون يري ياللي يا يري لا نأكل إلا بحقه عمتدوا حق حقه إلي هذا حقي ذي إلا أنت كؤن مهينة وما حقه إبراهيم الحمد لله يقول قلت أتسأل لي يري الشاب عمتد عن حقه ذي تبعد عن يري أن تغرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم في أولها وتحمد الله في آخره عمتد حقه ذا وحوي كوه ذون زعنصارين إن أتراض بسم الله الرحمن الرحيم كل ما ميستانا الحمد لله جبريل بميكايل في ريه وحي لقد استحق أن يصمى خليل وحي إله إبراهيم خليل وقال لك وحكى لما وأبوه النمج إيا حلم بغنانت إيا عقل بغنانت كل كده حمتز أول كده ولقال بسم الله يا سيجن آخر كذانا الحمد لله يا سيجن حق طعامه حتى هم تنتكابدت وتوي رخده او دل دل بل بسم الله, بسم الله اولا واخرا بسم الله اولا واخرا الا تاكله حتى لو من منهم ملائكته خيفا بغض انا عدن يلقا كاملا الان واجرا سرباديه قفك مركو وينادل. وحيكو كرامنا ايهان باد ايهديو ايهكو ما شهدو ديهو انو حمان مقينيه يفعلق وان صدا ايهكو كوه توقيته وماتا قصير لبانا و ايهكو نان خيركي عانا كعبان نافك حديما ايه خيراه القرشيستان كوهان امتاول عاني يريد العرارة إذن إذن كالكي حنتادي سيلة ديجي قوسمات بقاله الحكومة داعات معها وقمنا معها فوجة سوحو درامي في دان... نفسه دان... نبتي كدرامي منهم يجي مرائبتها خيفة بغضين إلا ينوالي موصنجران إيناي مرائبهين ممن ده اللي يراه أو قروح بدن بيواديهين أفسر ميبا أولادهما إياه إياجا ملكي قوسمات وحلوهي عروس هذا كجيرا و أما حما أما سما وجي لاغا و ألاقا كران كران تاد فرح سنتاي باع في عن قلبي لاغا كجيرو وجي لاغا انتو بلارتو إنه هاقا عدادان أيها قصة اللبدا مول خافولاي إنه قمان تهلوغو كراناي حدا تايا بانتاي من داين تادي مكلان وروريزو وجي لاغا قص عرقو سميزو و تادو لن بدل انتو ياسباس نقنيس باكرتان حدا يكرتان معي إرادان خانو واحي ملائك إراد لا تخف إبراهيم عفصل وبشروه وهيقوم بشارهين اد بوغبانه يقولا من في ولاده شغلام ويلي الودرايو علينا نقوم بسحاق وي ولدتي وجبنا يسب العمسكيو تك كان ابراهيم بك يا بي يا انا بنتاي ناريقول كلها بنتاي كل ما مركي وركي او جاته بشاره ويلمي ابراهيم يدو إياد قبا ايادي سداش باي واكو إبراهيمنا نقول بوح قدرك كبرني ما ديكوا كمدري جري ولا ده. كل ساعتين كبرني ما بكودا ليجري. والآخره. أما ما دشعي حدنا إلا الله بعد عدوده. كل كعسيتي راجوز عقيم. قفعت الفسينا ما دشعي ذرا. أخيرا نكبري يأويل لغب بشعرنا يا يأويل ككو إيماناي. كل كأسباب تي باشرك وكل لندري تبينه يكون حساب دنتي فاعقبله. وحاقرت صاقة بجئ إمرأته ولادنا ابراهيم غلي إن أدرت صاروا أم إسحاق ول في صرة غيله هي ذلوا قيسا فسكت وحي قرعي وجها تبعذ دومركوي حوج هذا اللوي حد الله شكو بوده البحر كم يسكن فتى نمكى قرعي كل قاسي ولادك عن تلفورك كل فتى أوحي تري فسكت وجهها بي قرعي فقالت واحد تري عجوز وير سجاشا ضافي حقيمون أصلنا أذيرها سبوا كنا إلى في قالوا عيل هذا ملأت ما جواب كذلك أن كل الناس يكين أسوأ يلدا إلى فقال ربك أننا كورك تبلغ وين سو قرسيني لكن ورك الله أننا ما غير الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سورة بحقكة قيمة بنيتان وعلى كوري وذات أتعجبين من أمر الله بأليه أو سن الله وتع مع الله مركب الله يا بل أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أول بدب قيمة بنيتان يا قوصي عن بله إذن نحديث يا بركة إذن كل علي خلالك سداسة قال رب خير إنه الرب هو الرب الحاكيم الله ما ملونا أحسن العيم وقبله على ذلك حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي الشك هذه المخرمي حق أبي حق إبراهيم لبذا باللقدر الجيء أي دخلوا مرتديا قال عليه إبراهيم كركي وفقالوا أي رادن سلاما إبراهيم كسلامي قال إذا جر سلام عليكم أنئذ كردي لكن قوم تنباتهم المنكرون أن لقرني فراغوا اللابطي إلى أهله حاسب يسيبوا الضبقوا اللابطي فجاء فهذا تعقيد يدكدك بيكتس إسلماركي وحو لا يمد بعجل باللحم عجل جبه لبكيبو كاني سمين بورا فضربه إبراهيم جبقيبو دوايا إليهم مرتدة قالوا هنا قيري ألا تأكلون أخياري ماذا لمسينها فوجس حوض رامي منه من لأنه حقه هذا خيفة عبسة قالوا عيرادا لا تغفى عبسا وبشروه والكفر عقليا بغلام وين الله دلايو عليم من علم البدل فأقبلته وحصوقها بشي قبت اللقوة ذاه الله امرأته وذات إبراهيم قبي صارة ومركه للعبان هيسي في صارة هي يدو ذوق غير هيسى فسكت وحي كراعدي ووجهها كذا ايجا انتو كدو فتاي وقال دو حينتري انا عجوز و كلمة كلمه العجوز واتين عقبني اني ردتك انه عيب ياغان لكن وا كان قرانك يباي كو سنتاي كلمه العجوز حما وعبر عن كبر سنني انا قدتك هداك روايين حناقما حدات لي دقنا حناقما حدات لي عجوز مسكين بمنا وراثيه ما هوينكم جيرات اديو نعيبي وذات ان اياذي مفتح ليه اسكولا انا حجوز او حتقرن لغضة انينا نادو اقولين او وحيى راها لقيا مرك اصل اللغة اللفيرية امان بايني تاينو عايو اللقان بدوي وقل بدوي ماركي الاستراسة ومالدو لكن كلمة البدوي بمعنى الاصالة تكح الله ايه بدوي وقيا سما تكي ودن شيء اما اما قالت انه والباكيو قف والباكي يميد اذا كلمة البدو هو وحاول قلقوا قفك عربي قلقوا اياه اذا قلقوا انا بدوي اصال بنايب بو كلايه او باه يا اوه ايه اده انا جوك بانهاي تقال جوك بانهاي ماشا نقولها شيء وقوه اذا امركوا بدوي كلايهي معنى هنواصق اما حضر مقاله هو وحاول لقطاني كل بننكو قادي لشيك ديوك حقا الله ايمانا حقا الله حتى واحد الجوغة تتكيه ودى صيماها إذن وحينا قرنين لغتي وإلا كلمة العجوز هما هو واقع وذاته إذا إسكاله قرانك نصيدي يوصلي فهو أيين عبارة عن كبار سنة تأتي باتكتيول فقال ذو عيطري أنا عجوز قفوا أيال أنا حقيم مدساء قالوا ملائكة وعي كذلك وارنطا هذه عجوز حقيمة حتى نويل بدا ليس كذلك سادوش يكتيبها قال الرب كبير إلى نوح إلى معذور لم أرَنَكَ لا يسألُ همَّ يفعلُ وهم يسألُ إنه أبُهُ هو كليه الحكيم مامل ونَعْزَنَ العليم أدعُمِي زيادة هذا واقوم بدن قال فما خدَمُكم يشكي تدري يا لبعتنا يا الحكيم الله إبراهيم نانكي يسخُل ليس قريح مانيا لا لا حجم هذا النبي إبراهيم مع كملا، وقرصيدات كان، أما ملائكتنا نتيمين، حوش الله صادرين، إن ينعيهم بشعر كريت، إن المهمك هو يجرو، أي أرادن ذي، قال كأنه جادوه هذا، قال النبي إبراهيم هويري، فما خذبكم، وهي حالك إن معي، دنتي إنكوي، إذا هويل وشجر كريت ما، وافتدم باته، ملائقي من بذنواته. كل حالك او سعطه انتو ويقلب بلان ياهي ويقلب بلار ياهي كلك ابراهيم مرورا ترانسيدن ما اللقوم مرهي وينك اللقوب بشارهي ياري قو ملوط لا لحاقهي قو ملوط ايا اللحاقهي ايا ايساك وانا سودر داري اشاره اللقول اللقل علي لما فريسا قالوا قاله ابراهيم ياري فما خضلكم حالك نوامحي ايها اخيارت المرسل حالك ابراهي صدرهي دانتي نوامحي قالوا اي لادل انها انها ورسلنا هوانها الى قوم الى حلاك قوم قول اي فقيته ايا انها راسوا ديرل مجرمين تنبيه واهوين محنكو سمعين ايسان لانه ارسله انه انه قدرنه عليهم كوركوضا حجارة لقاح لقاح اسول لقاسمهي من طين غوبالكارية مصومة مثل عالميه وحيالك عند ربك ربك اكتسال لك عالميه وحوال بوحاكو يال اسمه من يرماده كالغول فانايو مجي عيساكو يال حيالك اوحالو عالميه للمسخفين كوا حدوده اي بقود بي وقال لما بي تاس اينا ايها دانان فاقي اموه دان اي كل كفر خيرنا من وحي كان هذا في هذا الجملة جود سدوم أم من المؤمنين كشيء بشر ميي نبي الله إله لا بقدر دعوة لي أيها الأجيال الوء بشر ومؤمن أم توسنا فما وجدنا ملاك تويل ما أننihil في هذا الجملة جود هذا غير بيت حلق المهانا وعكر من المسلمين كمذا إلى سدحية لانف ويأي الله إليه وإيمان كارمتها نبي الله اللوضي يقبله إيسا إيقى أنت اللقاب بيه أنت كالالبه بيه وحاق بيه لي سبحانه وترك نوحة نقطة في حادك مدى قده هذا آية تصال علامه علامة اللقاب بيه مركي إيقى اللقاب بيه والكين اللقاب بيه أيضو سوحة سبي أما قده بيه إياه قرمان أمد وباذا وأرى الآن ما سيواء معروف بين باقي كتائي بحر الميد بالليلة با أردو الحدود كذا كتائي أي شخفتان بقرتو يدا بيكا يدا وأعلى قفا إيجيسو إياه إلا اكتكت إلى يومنا هذا مال بحر الميد بالليلة با دعان أرى يوذل وأعلى دوري كريم لون الدوان كريم يا جود هذا آية على مو آية أصنفها مرتبة نبيها المذباتك للذين دتجا يخافونك عبسا أيها العذاب النار الذي محنوب لهم قال النبي إبراهيم بائل فما خبركم حاله وامع فما جانكم أيها المرسلون أحيانا حقا بل قدري قالوا عير هذه إننا نجا ورثننا نلاذر إلى قوم إن الله لجن مجرمين الدنيا وهم قوم النذول إن رسلنا إن ندرنا عليهم فركولا حجارة لجح من طين روا اللكري لجسمه نقصوا له أدغياء مصوما على مي عند ربك خديهاك لج على مي بالمصريين كوان حدودها جودبى إهلاجر مصي ترتد له على مي فخرجنا بحنا مموري كان هذا في هذا كمذا إهلاجر جود هذا أيها النور تقبل من المؤمنين كمذا أنت برماي شيء فما وجدنا مباشا أنه هلين فيها دقمده قده هيدا خير بيت أقل ما هانه واحكاله أقل في موضوه من المسلمين انت يبوه قانستيك مده يا كتقني فيها قده هيدا آياتا تصالبان وغا تقني هي أوراية ويجه هلاك ودي كدن بي أبقى بقاية أي كعبراقاتان للذين يخافون كعبسنا العذاب النار الأليم حنو وفي موسى خلكاسي دردره ايا نبي الله موسى فيا ريرعاد فيا ريرسمو فيا قومونو ايا ايګو قيسه باسنحاين قال تعالى الى وحي يري وفي موسى نبل موسى انه اوه تګني علامو القورته انه هو موسى الى فرعون موسى او ديرني كسلطان حجنل ديرني فتولى فرعون جهتسي بحكمه إذا سين وذي وإسه يوحي كدن بيوما أي عين الموسيقى رب غميان كجهتسي لغماء كان إدلا إيجاتسي أفلقاد دال لقيستي وقال فرعون وحويري عليه اللعنة صاحر نبي الموسيقى فلم فلو أو مجنون منوالا والا إلى بايري فأخذناه باطل جنني، بجنوده، إذا مديسين قبنا، يا ربنا محقوسا ميسى، فنبذناهم وعنو كسايرني، في اليوم بذ جده، وهو في عني سرا، أملي من دجال مطى، يا كدجال مطى، يروهي وشكتي، خبوري وشكتي، نبيبي وبنية، وأعياي نبي، ساحر مجنون وكسى جي، والحلاق ورساب إذا كيشي ولا وفي حالة النار يجب أن يكون هناك وفي حالة النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وفي حالة الورد المورود وفي حالة خير عادنا على ما نغطنا إذا كانت أحسننا درنا خير عاد عليهم كوركو الرحى الضويل يدوره الليلة كلبات اللي كاتمه وحاكا سورجه صبات الليلة وقرحك الصباح اللي في النبي اللغو قرقاريو عليه الصلاة والسلام نصرت بالصباء وأهلكت عاد الدبور أيها هلاكتي طبعيسي العقيم إن رحمة برطة اللهين ودفعيسو حديتها يأرسلنا الرياح على واقع إلك إنتي أهدوذو أي روب كنتو أما يجيدها الدلاعيسو ويحبك إياميرا كنتو نبدي يعانوي ثاني لبدي ما طبعي لأن حريص اللهين أيها اللغوصة اللي داي وحيس ما يسي أرك ما تذلو دايشي كماء ينتجن من شيء شيء كماء ينتجن أتى دايشة أي تميد شيء كوركيسة إلا هذي كتكتين جعلته شيء وحيكيها شيء وحوها فإيا الدنيا إيا الدجماء يقول وحوها وحيكيها شيء شيء وفي ثمودة خير ثمودة إيجانا علامة نغطة إذ كورتا قيلة لهم لا يري ماكي النبي سالحوتكي يعوضي الدين تقول شاكي يكون حجيين هاشي الله كيني هاشي دينين بقى اللي يري سد حمال موت بقى هاشه النور الأدول وقدم بينيزان فرس على هو حيث انترتال لك قولك هذول يري الحمري هاجي سد حبري وأكلمه ما حد قبلنا ما حد قبلنا حيه دموه قد افك انتات كلاقاته اوه انتها فرته ادول يقعد يسان هاجي يسد على حتى اتكسى حتى سدح الاسفل دكاله لك اما انت ذويسا قاتل قبله لقابشه فكعدين يا قرآن اخري ستي ماشي ما حد اشياء كلياته كلك سدح مال الموت اي اشي كنل الجمدين كلك سدح جينا اللقوشي ديلي هدنا وما الاركباء على لا سي وفي ثموجة خير ثمود على مان اغتقني ادقي الله هم قورت اللوجيري تمتعوا اياد الحقه حديسي تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب ندينو بأيكا ما قل فاسا تمتعول لي حتى حين سدحم الموت انت اللقاء قالوا فعاتوا خيرت الموت كبري عن امر ربهم فبقل امرك انا يسالحكم ايام او امرك كبري فاقضتهم واعيس لمرك قبطي الساعقة العذاب وهم ايقا وينظرون بورايا فما استطاعوا ما يكره زمو من قيام من كعب وإن إعرارا مي أفسد ما دعوتني فلقال له دجي إنك مسورة جلي وما كانوا من, نقوم كواء من نقوم أي نقم من تسير كوا الله يحب عيا أوحى سكر من نقم إذا بنحوه ميالا وألله كما ينذم بين وقوم نوح وأهلكنا وحندبر جيني قوم نوح هي قومي نوح لبقره هي على ما نقت جني قوم نوح وأهلكني من قبله انتا الله حسين قد قلت قوم النوع باكوه الرئي ومحلو هلاقي انهم قوم النوع كانوا وعي هانجرين قوم ذات فاسقين دين تغبح وفي موسى على ما نبتغني إذا أرسلنا ودان موسى الدرني إلى فرعون أو درني جلدرني حجل الدرني مبين عدد فتولى واجهة سبي فرعون عن الإيمان بالله وموسى وكجستي بركنه مع ركنه إذا مزيسين أو الله لقائي وقالوا محوني صاحب فلا يا موسى أو مجنون أو واليني فأخذناه في عوقة بني والجنود عينه فليس قباني فنبذناهم في الأون إذا مزى وعندك صيرني في اليوم بات جد حث سارك له حلاقي أرك نكى ربي فأنا على يا سيدي وأنت لو عني عبدي الغد أقول للذبي أصابت لويرى فنبذناهم وأن فرعون يدلكي سي كسرني في اليوم اللي بتقولها وهو ايشا او مريم دغال مودن اولويه شيكتي حبوبيه شيكتي رب يا موسى بنيي اي تعمل ايلم بابي اي وفي عاد غير عاد بانو تغني ما متجين من شيء عليه سيجدوش إياه إلا هديك تقتئ دي جعلته عليك يا جي كرمني بضرب هديك يا جي وجرت يشاجي بعضي جي كذي بيدافعي وفي ثامود عيد بانوغا تقنعي اتقي اللهم في ثامود هدي ليري ثم تعود عن كل ولاة أدويه لا حتى حين تلاجأرو وفعتو واكبرين عن أمر ربهم خذ برد أمرك فأخذوا مع قبطي الصائقة العلا وهم يجا وينظرون وحقبتين قو رأي فما استطاعوا كيرتا مذناء من قيام كهد لقاك أهلاك وما كانوا مأيان لغن منتصرين كوا وحسك الدعية وقوما ننحبان هلاكنا من قبل انتان كهر إنهم قوموا نه كانوا وعين نغدين قوما ذات فاسقين الدين تكبعي الدلة تلحي الوطن وصماعرك بنيناها يأيدين حاضر نقوله، قال خصمت أنت ويني لا، الله ما بقولي قوادي سكونيسي، سا وإن أنا جايب على موسى صمد إياه ليا أون كلا إن المقرن الملمرن إيجادا حديث عيسمين وإحجاما حديث عبابين أنا أنت أودب أولي أيه، قال أرضنا منكنه فرشنا هواء جعلني فنعمل ما هيدون أنت واحد أنك أقبروا أقبضاً ومن كل شيء وحل أركب إليك نفلناها بني آدمها كل شيء واحكى الضحي ونخالقوا هين مال خلقنا شيء الأركب أوني زوجين لبنوا إصابة لبسك صور جدا يدك إيا اللب حدين إيا مال خرار إيا معان أدقون إيا القرمون كلين إيا قبو آخرية الدون هم إيا سمو أدقوا الحوض صغر عدل إي الجور وحسوقها تبالبوه وحن لضاء حين أمد كليتا أن الله ندار بك يكسر هل ميش إلحبك كليتا أنك انتشيك لبالبوه سوى البعثير وحن سأوصمين إلا عالكم سورة ياسين وينك سمرني سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لألكم الذين تذكرون من دون سمت أحد أوجاتنا ففروا عررا إلى الله إبروين وعررا أدنى نقطة آخرها نقطة أحد الله عررا أن تقليو لأن عريس لقحل إباي مل حتى بففروا عررا الله إبروين وعررا إني أنا لكم لك محنذين من إبروين عدي نذير مذين أي مذين بديدي سعداء ولا تجعلوا هيا لنا مع الله بوينا إلى هم مثل عابدوه أخرك لهيا لنا مجرى إني أناجا حصولك لكم عاندينعي منه أبعد نذير دجا أي مبين دديدي سعداء وصما علك إن آوى دزني يعيد قوة قدر زني وإن نجا إباه لا موسعون أود بلارم بان وهو ناي وأول بسامينتي والأرض للكينا فرسنا هاقوغالي فنعم المافيدون انت واقوغاشا نعنو انك ايباه اي او نعم بدن ومن كل شيء وعلى اركدامانتي خلقنا ابورني سوجيني اللباء اي انقلقني لعلكم مدنانتي ان انا تذكرون كوان سنتان ففروا عرارا الى الله ايبوين جميع المعاصي عرارا لسقو طوبت كان مني اانيقا لكم محاندين هاي من ايبوين عادي نذير دي اي مبين دي جي ولا تجعلوا هيالين مع الله ايبو وينا لجريدي اله الندد عابدانه اخر ايبانا عين هيالين مسجده اني انيق الرسول لكم محاندين اي نذير اي مبين دي جي دي سعده كذلك ما اتى الذين كذلك سداف عذرك عيسو اي ساحر او مجنون موسى أو فرعون كله ايو ماطا الذين انكر من قبلهم كفار قريش العرب كانوا يريئ الرسول مثل بليئ مايمن الاذي رسول يمين قالوا اي رسول كي يريدن ساحر فلم أو لو او مجنون يوالا اتوا سو ما دردار من في اريغان او قالوا لارك رسول كينا ساس كلهم ييرادن بل ما هين أي دردار من هم ليغا ايا قوم ندغ فاغون حد دبايه أوف قادو حد قطب أيه إذا بدرينا قبلاتو هما واحدين كوادل مايوا تاسا إسوع أيسي وإلا دا دردارين كجاري أو اسمك أنصاري ما أو أي قلبه قلبه كالي إني هذا الكلام كتر هذا لا جاري ما اسمك جاري كل كاتو يان كحد قطب أيان أي أورك كا أكارسي أي كفك مركون طاني حد قطب أياي أي تبع أي ينكر ويكذب ويتهم بأبعد عنواء التوهم إنه غفرون أشياء ولمرموا هما وهو تبعدوا فتولى سوردوا أمك إذا ملموا فتولى شسوله بوجيتسه قرطي حقي أشياء أنهم حقي هذا فما أمت أبيق الرسول كأمته بمعلوم أحد لقودك قاله ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وبالي الحق وجاهته اللي حق جادي ونتا واجب كاري ان ايجغ وذكر لكن وانه دوها صوته أواني فإن واني فاذك هذا تنفع وحي داق المؤمنين تنتع برميسي وما خلقت حدا نباهي مؤمن الجنه غير كما قعاله والانث غير كما قعاله انقا إلا اللي يعبدني اني با اني اعبد واناهين وما أبور ما أريدك مربو منهم جن يأيسي من فزق حرائي إيسو طبعا وما أريدك مربو أن يدعمون جيكا إني إيقلا إن الله يبويه هو إسدى أي الرزاق إله تبح بذناء للقوة حق صاحب المتين إله درو فإن للذين بحيو عيليهم ظلموا قرد الصديق ذنوبا وذان مثل ذنوب أصحابه كمان ظالمين تي قراشا سلكو بكوريا ينكشا كيني وقوم النوف هي قوم هود هي قوم صالح أي الدنيا ذا عرف بكل ايه ولا مهي دردرسده درصدان هي عرفة أي الدنيا ذا كقالان وكقالان وحي معاصي القفل هي قالما يقلان وقالان وحي عذاب اللقاب المريه الدنيا اخر وعوديان كل هو الكفر من واحدة والجزاء هو واحد ويسكن مدول كل كان معلمه ايه الدنوغا كله ايه ايوحلا لا ايه ايسكن ابن فإن اللي الذين وحيوها وحي اليه ذنموه كارتر صدي ذنوبا بيليه النصيب ودعوه نفل ذنوب اصحابهن ايه كاردي كور ريسي ودعمه ايه الدنيا ذاك الشداد كفبك يقلل ايه عذابك اللغابه المريه متل اميه اليه فلا يستعجلوه او ايه عذابك لو قدت لقليه قلب صد الدنيا اخروا اقوى امانا ايا وحفايا يندك دكسا اويل العذاب دارا للذين وحيبوا سقنادي كفروا حق ديدي من يومهم ما رنتو دا حقا دوغسونادي الذي يومك يوعدو نهر الله ويا بواي وكا يوم كيبوا قوى امانا ايا كاروح امان ما يوم كذلك سيدا هذه جهدان با ما تأسنوا امان الذين كوا من قبلهم كوا كوا الرئي من رسول اماء بلا هذي رسول يمن قالوا أي رسولك يكون على ساحر فلم فلوا أو مجنون مدوال يا تواسون ما دردار بل ما أريان؟ دردارمين يندردار من هم ياقوم متضوي قاعون أحد جدبي قفكون مركون أحد جدبو فما تجد جيبو فتولى الرسول سو بنا وكجيتو عنهم حق فما أنت متى مثل ما تلقو الدعالة إياك أرين تقدماتي ما تلقو الدعالة إيا Tavlihujia uxadaħaj, uxaraajaj, nidaraajaj, intijina budetaj, siħabsan banne, ubudetaj, takal-mamudni, uda kirse uani, sejina diga uanada, tambahu, uħaj uħtarta, kal-mumminin, intijibarru majsej, hei uanadu, anfada, umma ħalaktu maummin, al-ġinna, umma d-herġin il-lajira, il-għallinsa, umma d-insi il-lajira, il-għallija, al-buddu, intijina, al-buddu, muuhanajin, ما أريدك من منهم إياك من رزق ما التعبك وما أريدك من رضا أن يدعمون إنا إن الله يبوينه هو إساك كريبي أي أبا الرزاق ونطبحهم بذناء ذو القوة صاحب القوة حق صاحبا وأبانا المطين إلى حضرانا فإن للذين بحيو حيليهم فلمو قردر صدي أو قوة قريش كميدا جنوبا بإليهم غيب مثل الذين ب أصحابهن هي قد تف لمنها يقالها قيم شيء حلا قيم لمن إليه وعدي رزقي أي وعدي عمر أي وعدي دم بجلين أي وعدي عذاب دون أي وعدي عقاب خرائ إنتي كوي لم تكلا لمريء فينا دوني آخرة من مرايا فلا يستعجلوا هذا يندق دخن يعنون دق دخن إيه وأول بفضه هو ما فويل العذاب درا الذين وحيبوا سبنادي كفروا حق ديدي دي من يومهم ما لنتهم حقا يتبقوا سبنادي الذي يومك يعدون الله يا والله أعلم